سبحانك يا من ترفع الي الحاجات والشكوى ويعلم السر واخفى ويسمع الجهر والنجوى يا من يكشف الضر والبلى ويوفر ال 117. يا من خوفت ناره مفجع القائمين 118. وشوقت جناته صبر المصلين 119. وأعيت حسناته وجوه المحسنين 110. وأغنت حسناته أيدي الموفقين 111. وملأ حبه أفئدة العارفين 112. وملك كبريا سيري وما رجاءه نفوس المخبطين سبحانك لا اله الا انت ما عبدناك حق عبادتك لا اله الا انت سبحانك